وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن استحسان البدع فقال من فعل بدعة يرى من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة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 الذي لا يفتى مالك من المدينة جاءه رجل من المبتدعه فقال له يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال له أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم من؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال لكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر قال ويحك إني أخشى عليك الفتنة وقال أية فتنة يقول الرجل إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى ربي قال ويحك ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني الذين احرموا من ذي الحليفه ثم تلا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب اليم